أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إ كاشِفُ العذاابِ قَليِيًا إكُم عَائدون يَومَنَ بقِشُ الْ البقَشَةَكُبر إِ متَقِمون وَلَقدَدَفَةَّا قَبِلَهُم قَوْمَ فِعَونَ وَج أَهُمْ رَسُول كَرين أَنْ أَدون إلي يَعبَادَ اللهَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لاَ تَعْدُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تُرْجَمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُونْ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن شَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا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 جئتنا الاولى وما نحن بمن شريرين فاتوا بآبائنا ان كنتم صادقين هُم خَييرٌ أَمْ قَوْم تُبع والَّذِنَ ن قَبِلِ أَهلَكْناهُ أَهلَكْنَهُ إهُم كانَوا مجرِمين وَماَا خَلَقُونَ السَّماواتِ والالأَرضَ وَماَا بَيْنَهَُا لعبين مَا خَلَقناَهُم إِلَّا بِالحَقّ وَلا وَ أَكثَرَهُم لا يَعلَمُ انَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طعام 126-كالمهلي فِي في البطون كغلي الحميم 127-خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 128-ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 129-ذق العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين بي جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم